وَإِذْ قلَ رَبّكَ للِمَل إكَةِ إ جَعِلُ فيِي الأرْضِ خَلييفَ ق تَجَعلُ فِيهَا مَي يُفسِدُ فيِيهَا وَيَسْفِكُ الدمَا أَونَحْنُُ سَبِّبحُ بحَمْدكَ وَنُ قَدّسُلَك قلَ إ نِي أأَعلَمُ مَا ل تَعلَمُون وَعََّمَ آدَمَ الْ الأسمَ أَكُلهَاثَُّ عَرَغُهُم علىلَمَل إِكَةِ فَقلَ أَبُونِي فَقلَ أَمبُون بِأَسمَ إِهَا صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ام فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِذْ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٤﴾ وَاخْفِضْ مِنَ الرَّحْمَةِ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 فَتلَّ آدمُ مِ الرَبِّهِ كلَماتاتٍ فَتَابَ عَلَْهِ إ هو التوواب الرَّحييم.